اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذل عند انه اواد اننا سخرنا الجبال معه نشدحنا بالعشي والاشراق والطير محشوره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 اصنان دغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اثيله 99 نعجه ولي نعجه واحده ولي نعجه واحده فقال اكفلني واعذن في الخطاب وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي وانك كثير من الخلقاء الى يغيب بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتكَنَا فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآبٍ يَا دَاوُودُ إِنَّ نا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله